بعض الشباب الان يعيش معنا وفي بلادنا يموت ويفرح ويعشق ويحب ان يسوي سبايكي ولا فرسات ولا يلبس طيحني ولا يلبس اسره ولا سلسله ولا يعلق صليب يحب هذه الاشياء ويبغى الناس يشوفونه ويبغى الناس يشوفونه هو مسوي سبايكي ولا لابس طيحني ومتقلد بكريستيانو وميسي ها ولا هو لابس اسره يحب هذه الأشياء ويعشقها وبالنقيب أكره شيء على قلبه وأكره شيء في نفسه وشيء يشك أصلا خارج حساباته أنه تشبه أبو محمد صلى الله عليه وسلم ويعفي لحيته ولا يقصر ثوب هذا مرض خطير مرض خطير بعض الشباب أقسم بالله العظيم يعرف أخبار أخبار وتفاصيل حياة اللاعبين والمغنيين والمشاهير والله الذي لا اله الا هو ما يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الا شيء يسير ويسير جدا وحتى المعلومات اللي عنده والله اظن ماني متاكد لكن ميسي متى انضم البرشلونه كم وقع الجزمة حقته وانتم كرامة نزلت في ولا باقي كل هذا عنده عندنا بعض الشباب انا للأسف الشديد سامحوني في هذه الكلمة والله انه يتمنى امنيه في حياته من اكبر اماني في حياته ان نزور برشلونة ومدريد وهم برشلونة ومدريد ممكن اكثر من مكة والمدينة من اجل ذلك اساءه للنبي صلى سلم وهذه حياتك وهذا عمرك والله ما احد يجبرك سوى اللي تبغى تسويه لكن انا بقول لك موقف وبقى انقلك لهذا الموقف وتخيل معي هذا الموقف العظيم تخيلوا معي يا شباب وأنا حينما أتكلم بصراحة والله العظيم إني أعلم بأنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم أعلم لكن يا اخوان التكسير وارد والأخطاء واضحة ما نقدر نغمض عنها لازم نتكلم لكن أنا بأن أقولك وأترك لك أنت المجال في التفكير أترك لك المجال تشرح بخيالك في هذا الموقف كلكم تعلمون لان النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة حوض إيش؟ شو اسمه؟ ملعبة ريال مدريد إيش؟ ها؟ عرفناه؟ سانتياغو ولا سنسيرو؟ معروف على طول وبرشلونة الكام بنو مدري شو لكن حوض النبي وسلم في الجنة والله مصيبة أقسم بالله مصيبة كيف تبغى تشرب منه؟ كيف تبغى تسمع النبي سلم على هذا الحوض؟ أنت حتى اسمه ما تعرفه حتى اسمه ما تعرفه مصيبه يا شباب الاسلام اقسم بالله العظيم هذه مصيبه النبي صلى الله عليه وسلم جالس على حوضه الذي قال الله عز وجل عن ان اعطيناك الكوثر صل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر جالس على الحوض تدري الحوض هذا كيف ابيض من اللبن واحلى من العسل انيته بعدد نجوم السماء من شرب منه من شرب منه شربه واحده لا يضم بعدها ابدا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك وينتظرني وينتظر امته على الحوض ونجي يوم القيامه امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها وانا وانت من امته تخيل ماشين وانت ماشي وانا ماشي ورايحين للحوض عشان نقابل مين عشان نقابل الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا ماشين في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشوفنا لو جايين تاتي ملائكه تاتي ملائكه فترد بعض الناس ترد بعض الشباب تردهم عن الحوض فيشوف النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه وهي ترد بعض الناس ما تخليه يرجون للحوض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم امتي امتي امتي امتي, أمتي فتقول الملائكه يا رسول الله أو يا محمد ما تدري ما تدري ماذا احدثوا بعدك وبدلوا يعني أنت ما تدري سووا بعدك صلاة ما يصلون يقدم مباراه على صلاة يا محمد تركوا القرآن واختاروا العلحان يا محمد كانوا يحبوا كريستيانو ومسي أكثر من أبو بكر وعمر وكانوا يتشبهون ويفعلون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا أي بعدا بعدا فيرد بعض الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم